ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه, ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا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 وحرمنا عليه مِنْ من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم, يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى لتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 ابطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس beast تريد Extension relearn تكون جبارا في new وما تريد وما تريد in تكون من المصلحين وجاء رجل من I am يسعى قال يا موسى قال إن الْمَلَأَ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِنِّي لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تَلَنَّسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن حك إحدى بنتين هاتين على على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق <تصفيق> عليك ستجدني إن شاء. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل وَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي ويأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانُّ ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الامنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمن.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 واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني رد ان يصدقني اني أن يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا فئي آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء الهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري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 وجعلناهم ائمه يدعون إِلَى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 لتنذر قوما ما أتاهم من نذير مِنْ ما مِن من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء ق من عندنا قالوا قالوا لولا أُوتِي مثل ما أُوتِي موسى أو لم يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل قالوا سحرا نتظاهرة وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منه ما اتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواهم ومن أضل من سبع هواه بغير هدى من الله